السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسر منتدى طلاب طب شمس www.1m.net يقدم لكم هذا الاصدار خلاص تمام طب نتبع على, على بلعطة بلعطة. بس على دي على بس او خلينا بقى نتكلم بدقه شويه ببريزنتيشنز كتيره يعني, يعني انا بريزنتيشنز كتيره بقى يعني ممكن بقدر ينزل بدماغه خلاص كده بدماغه دي خلي بالكم بقى ليها طب اوضاع ازاي يامه فليكسر و ميد ويك يامه اكستنددت دي انا الاوضاع معانا دكاتره يعني انا بريزنتيك بارت قد يكون بقدر ينزل بالقفل ينزل بقمه راسه اسمها بيرتكس VERTEX PRESENTATION. ينزل يندرج كذا MEDWAY. ما يندرج ORTO. SQUARE يبقى EXTENDED. ما يبقى نتحدث بالFACE PRESENTATION. يبقى ما PREACH PRESENTATION. يبقى ما يندرج يبقى يندرج SHORTER PRESENTATION. بريداوات وي دول نري كله attitude of flexion يبقى طبيعي presentation بريزنتيشن يثبت ماله وفليكسد يعني الطبيعي هو الثيرد presentation وكل ما غير vertex presentation يعتبر مال presentation خلاص يبقى عايز هات ما هي presentation بريزنتيشنس تولي بيل تولي فيس تولي شولدر تولي بريتش دي كلها بال بريزنتيشنز معايا كده الوحيد عيد الدور بريدكشن او بيت ويرتكس لما اقول بقى ده بيت نتكلم مع بعض بقى يعني نبدا بقى ايه إنت بقى نفتح بقى طب انت دخلت كده في الدوبل فيرتكس واقول لك الفيرتكس بتاعك جاتر في تمام كده بالفيرتكس ياما افات قدام الحيطه او قدام سيبس كيوبس ياما هترجع لورا معايا كده يا الفيرتكس ده لورا او الحوكس بتاعك ده لورا يعني ايه مايد على بوستين بقى أجمعه مش معايا خير انا معاه قريب هو يا بينز الاوكسيد ده قدام يا بينز الاوكسيد ده يبت ورا فخلينا النور مال ولا ما بيحصلش معاه مشاكل ومعظم الناس و... وطبيعي ودلوقتي بقى طبيعيه وحلوة وجميلة هو اوكسيدو تاكل اما الاوكسيدو ستيل ده بلاقي فيه مشاكل فعشان كده سميناها ستاندرد بوزيشن والاوكسيدو ستيل بوزشن طب دكتور بيقول مال بوزيشن في البراو ما ينفعش ولا بوزيشن في البراو ان هو من اساسه هو فيه ده مال برزنتيشن مش هفتح معاه طب الابريتش مش هفتح كلمه ده مال بريزنتيشن يعني بما ان كده كاتل اغلاك سؤال جيف ان اكاونت اوف كونفليكيشنز اوف مال برزنتيشنز اوعى تفتي في النص اوكسيدوبستين لو جاء سؤال قال لك جيف ان اكاونت مال بوزيشن اوعى تقول لي ده بريتش ولا فيش ولا براو ولا شولدر هي ده مال بوزيشن ده أقصد بستين. مع الكلام and هو كل ما غير ال vertices. ما هذا كاترة؟ خلي normally flexed. خلاص ما غير يعني brow يعني the يعني shoulder يعني presentation. كل لي ما غير فيرتكس لما البرزنتيشن معايا يا دكاتره انما يا دكاتره لما يسبق بالفيرتكس يا الاكس قدام ده ناحيه ورا كل ما كان هو قديله في حلو يا اما الاكس ورا كل ما هو بيستوي وحش معايا يا دكاتره بين مال يعني وحش مال بوسشن خلاص في ايه يا جماعه الفرق بي. ما الفرق اللغوي ما بين مال بوسشن وما برزنتيشن فهمتوها المال بوسشن هو اكستوبستي مال برزنتيشن كل بيت خلي بالكم لو جالكوا سؤال يا دكاتره عن مال ما بين برزنتيشن بالك هو قوافيهنا عندنا في سبع نقط بنجمع مكتوب جدا جدا جدا جدا الملبسات شو الملبسات جدا يعني الملبسات شو ده يعني من أتفه المواضيع الناس مش عايزين يحضر. يعني من أتفه المواضيع رأي الناس كونت يكلمون عليه وناس خاص عشان كده مثلا الماده ما المانتوجر مكتوب في الكتاب كنت حريت السوبر سفري جميل جدا فهعيد لكم اول مره هنا ان شاء الله في اسنا موضوع سهل جدا وبسيط جدا بس عايز فهم بقى واحلى حاجه على فكره عايز فهم ده وفهم على كده موضوع ده خلص اي دكاتره مانتوجر ماي برزنتيشن اول حاجه تقول لي الديفينشن خلاص تاني مرحبا دي كاترة تقول لي رابع حاجة تقولي الدياجنوز يعني ايه يعني سيمتمس يعني ساينز يعني انفتيجيشن خامس حاجة ميكانيزم ليبر يعني ايه ليبر يعني لو هذه الخمير اللي فيها هذا المال بسدش امبردنتيشن تمام؟ لو بتولد لوحدها في البيت او لو معداية ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه الفيت ممكن يحصل؟ منه في إيه؟ فدي اسمها mechanism يعني لو الواحد يقول الواحد فدي اسم ميكانزم. لكن إذا كدر تدخلي أنا بقى عشان اعالج اسمه management إذا عشان عالك. اسمه management خلاص؟ سبع نقط إذا هو complications complications of this or نقط في أي موضوع بنتكلم عليها ده كان عليه عليها في كل طيب عشان دي ال خلاص واحنا انا مش على ذكرى جبت آخر خط آخر كلها تذكرى تمام كده؟ الناس عارف بقى ايه في الآخر تمام كده؟ انا لكم كده ايه حصه حلو نوعا ما بقى ايه المال كلها في جدول زي اللي السوبر في السوبر كل المواد دي كلها تلات ورقات تلات ورقات مش كل كلها كلها, كلها والله خليها الظهات، لايه خلصها عضو خبش، لايه قصعد معي يا ايه يا دي definition of occipital e posterior يا لأ جماعة مين يقدر يوصف لي كلمة occipital e posterior في جملة definition يلا زي مثلا يدين بوزش in which the is او عن ايه كمان presentation vertex in which the is يبقى definition عن عن مال بوزش ده عن Marii, position w tym momencie, gdybym nie miał, to nie byłoby to, że w tym momencie, gdybym ايه فينا بس ايه في مع يعني اسمها ستوب وكان فيه لي في ليفت بعد كده رايت right بعد كده رايت right بعد كده تتخيل انك معاك كريم مش ناخد بس الاربعه دي الفرعيين ممكن دي هنا ده كده اللي هو اللي هو يا هنا كده السيكرب المنظر كده خلاص كده معايا وهنا كده اللي هو خلاص فلو ناحيه اوكسبت الدول ناحيه ده ناحيه الشمال لقدام شمال الشمال وقدام بس قلت انت طب لو شمال طب ناحيه اليمين الشمال يبقى إن وضع وضعين بس كنت الجير ال2 واكتب ستريت يبقى يبقى خلي بالك عندنا 2 رايت وليفت يبقى خلقها بمعه الريق الرا... رايد والليب ده اللي هو ايه اوكسيل تبعي نعم نعم مش هوم مش عايز دائرة مش مش انا ببسط اول موضيع واحنا مش عادين اصعابة عليكم وبدال حتى مش كده هو قفية اوه علينا كده معايا دي كاترة خلاص سعلي الكلام وضعين ما حسنا احبب بس وضعين راديك سيبرستير وليب ديك سيبرستير بس كده معايا شباب معايا طيب ماشي عفر تباك دي عمارش ماشي ماشي بس هو لا ممكن 4 0 ادي مع مثلا الاتحاد دول بس انتر مع واحد شكله ماشي بس غيره دوقاه خرص. الواحد ما كانش توقع على برشنة هنتقلب كده. الواحد واحد, واحد غيرت شده؟ ماشي ساعة ماشي يعني صاره برضو لا انت, تعودة. إنت, تعودة. إنت ملايين. يعني إنت لو إنت ساعة حتى ملي. كده اصلا. <تصفيق> لا يوجد شيء جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد بلاش كبير جيد جيد جيد جيد جيد جيد ممكن جيد جدا جيد جدا جدا كده. اربعة واحد ولا حاجه ده بس المشارطة الايام دي بقى فيها ايه كده فيها كده مثلا اه والاهلي مثلا اه كل شوية دايجة بعد كده الاهلي والاتحاد بقى كده مش ماشيه كده يعني مش تبع تبع روزة. طيب بص لجاترة مره دعني بص لجاترة كده مين اكسيموت انتيرو كده ليه اكسيموت انتيرو اول كدهش. كده رائد اكسبتها انتير حلو كده رائد اكسبتها تمام كده ليفتكس انتير بستير وشو انت رائد اصلا اربعة بس اربعة فراعين مش عايد البيت معها دورة سهلة جدا يعني ما طيب يبقى ده عن ايه عن ماية الله الحمد وتوحامد الكباريت كبي سمي الكتب الستيور توال كباريت بيسمي اللي هو بيت أو أو يعني بيت على فكرة؟ آه. بيت ده أو لكن ده على الكساتر ليه ده بقى على ايام زمان خلي بالكم الفتره كانت الانز الثالث اللي هو الكستوبستيد كان 20% ابيض يعني انا كاتل كل كل بني بني خلي بالكم خلي بالكم 10 في كل كل في خلي يعني عشر في المائة خلي بقولك نانين عشر في يعني إلبرسنت أيام زمان ذكرت ايام زمان كانت كيف الأفلام هي اللي هي دخلت كانوا خايفين عليها صح ويقولوا فعندك لو الناس بتموت دام لو عايزين موتوا اي واحدة صح كان المهمون اللي تبريكومان ليه بقى لو بريكومان؟ هو أنا قاعد سرقة نلحق بالعداية فكيف سرية؟ وفتح الرحب على كشف طب كشف إلى أن واحد في إيطاليا اسمه بورو بورو ده حملك ألب شورت يدي مشكلة اعمل استرتك فأول عملية قيصرية عاشت أنا بعدها كانت تزعم الاسترتك نزل سبورو كمان في مشكلة تانية أبورو أي مشكلة تانية infections ألب بس حطلالك سيربسك البطنه هي فالعندك مشكلة بطنه طلع منه السيربسك السيربسك من غضينة على إستطبع الشرا من عملية ما بأساوية جدا اللي هو أول على بشرة عشت فكان يقول ثاني عشان ديليفر بص يا دكتور بقى هات قول تخيل انت تخيل اللي هو ده اللي هو من رقم فظيع عشان كده بصوا يا جماعه هو بابا قال له استاذ اكس very لان فين كمر مشاكل يعني يموتوا عشان كده تخيل مرض في الدنيا في اي مرض في الدنيا كان من كل ميت واحدة في مين عاديه بتولد اثنين منهم كل يخشوا كل يخشوا فعشان كده فهد يا جماعه ده كان إتنين في دا. دا بري بري إتنين في ده ده فيري فيري كومون كل الحوامل وكل اللي بيولدوا بي. يعني هنا هو بيمثل شيء في ممت دليفريس خلاص وإتنين في الميه في الميه بيموت. فعشان كده هو فيري كومون صح ده عشان كده بيسموه ذا بيست وار التأسيمة بتاعت الright اكسل توبستيرل وليف السوبرستيرل دي تأسيمة او نسبة, دا دا نسبة غير على الاطلال يعني الرادي اكسل توبستيرل 18% في طب والليف 2% في نعم دكتور يعني الرادي ده تسع اضعاف اه ما احنا قلنا في هنا اللي هيطلع من ليه يطلع منه يبقى اسمه رايت اوبليك. ريت فاكرين. طيب رجله دي دوت كان اطول لحظه من التوب ليك ده كان اطول كعب واطول في ليه كعب اطول ليه هنا ده يوز رجله عارف بعد كده انا كده انا حد يلعب صح بيلعبوا <صوت> دا كده كله بيلعبوا الزمر الجديد مور يوز اوف رايت تو هنا فتلاقي ان العضره خدت نص سم جوه فالليفت وبدي بدا تكزها وايه كمان وهنا كمان الثيم بوينت كله هنا كمان فدايق كمان الفراغ بتاع الجيت اوت الجيت قوي وحش قوي ده كعض وده كبسه كانت بالكم طويل بص يذهب في العاوسا يذهب فينا في أرائط أوين رائط عشان كده بس الكاترة الرائط أكسدوبستيريو مار كده في الرائط لي مار كمان في عشان يذهب في رائط ده داون عشان في قوي قوي او راجل مور كومن عن اللي بسيبستيرلو بتسع مرات بخلي بالك ديكاترة هنا شباب خلي بالك ديكاترة اين الى الكاترة اللي هو الراجل سيبستيرلو 18% أما اللي فت إدين في المين تعالنا نفرش رأكد على مين على أو الاتيولوجي اوكسير ليه ديكاتنا بيخد وضع الستيبستيرلو بس اي في الدنيا هيبقى عندك ادكاتنا عنده في سبع بيز هنسميهم general causes of male position my presentations الناس متحبش زاد كتير حب ساكن كتير إنتي الساعة ميس في اي حاجة خلاص خلاص نفس specific مع هذا جاتنا حلو ميسي بالسيف بس دايما عادة في ما السين السين أي ما بيرسنتش حط على فكرة في كل مرة ملقي الماست كومان كوس واحد الساعة ميس جا واحد بصعبين، واحد مختلف عنه بس ما عبيض لوح بسطوب حوالك المستقبل في كل واحد كل بوزيشن واحد من صعبين ايه صعبين بقى دكاتره اول دي هو بلفيك كونسيجيوريشن يعني ايه دكاتره بص كده بص على البلفيس ده دكاتره ده, ده مثلا مثال في اندرويد بلفيش شايفين اندرويد السال؟ مثلث او مثلثة لاحظ ان الفور بيلبس صغير والهايند بيلبس واسع صغيره بالصحف صغير. طيب عايزك بقى تفكر معاي اني ده ذكي اوي دايما اوضاع في البيلبس بيختار اوضاع على حسب حاجه اسمها اكوميدشن يعني, يعني كده بيوفق اوضاع حسب السبايس صغير في الصغير والواسع كبير في البيت الكبير يعني اني ده بتعدي فورت صغيره والاكسود كبير طيب الفورت انا يبقى فين بقى يبقى التعب والأوكسفوز كبير فيه في يعني في الاندرويد بلبس ده ده كثرة يبقى اوكسفوز تيليف ليه؟ عشان الفور بلبس صغير فيبقى هنا الفور في الفور بلبس صغير الهيند بلبس كبير واسع فيبقى الأوكسفوز في الهيند بلبس المعظر طيب على الفكرة بس لو ايه كمان يتطول شوية كمان يبقى اسمه انثروبايد الانثروبايد على فكرة بيكون مونا هنا كده البرومنتري والسكر والإيلة خ بالمنطر ده بتوين إنتهي برسل الصغير بس هو بتوين ده يبقى انا قلت يقول ليه بستيرير جي صح بس هو ليه بستيرير عشان الصغير عند الـ الصغير الكبير في فيه عند الـ الكبير عشان كيان بتجدد المست كمان هو اكسف بستيرير هو الـ ده اندرويد و لو فيها ده كنت منظر بقى ده بريديا ليه بلاسنتة بريديا لا ده انت خدت مكان الراس فمتحطقوش على راسه يبقى توركل بص كده على مكان ايه خدت مكان الراس خلاص دي يا اي وضع بقى عايز تابريتش يبقى تابريتش عايز ترانسفيرس لاين ترانسفيرس لاين اوكسيتوبستير راح عندك خدت مكان اهو بلاسنتة بريديا دي اي مالك دي شفا بريزنتيشن على ده شباب بريديا قوي لو كان فيه building tumor قد هناك كده building tumor لو في building tumor برضه دياتي اللي هو segment معا يا دي جاترة بيه براحطه بقى انت ديب هو براحطه اي وضع breach مع البراج انت هنا مكان الراس ده بتاخد اي وضع ممكن تاخد اي وضع فده يعتبر general cause of mal position building tumor نفس الحوار كم بيه يا كم بيه تلات بيس بس بيرامع هيدرو polyhydroamys طب ليه يا جماعة polyhydro بيخلينا بيقض أي وضع برضو هاي polyamdsين طبعا ترى عادي فبيا بيعمل بقى رحت بقى جوا بريتش ماشي بس بس أي وضع بقى. على بقى برضو القدرة ممكن بداية بقى حكم صغير قوي بياخد أي وضع بقى ما أدري إيش بقى يبقى صغير وممكن ورا بيتفرش ممكن, ممكن كويس زي هذا كثرة أو الـ prematurity, prematurity الـ <تصفيق> prematurity, <تصفيق> prematurity The most common goal is يا تاخد اي وضع. يبقى أول بي ثاني بي بي رابع pre-maturity سادس اسمها دي بتبقى في الشراطات لاكس فبنعمل في الشارع برضو وده أي اي وضع ساعات يجيء شبد اسليم بطلعكس فبنعمل في الشارع ياخد اي وضع بدراسه ادي النقطه المقوص في الترانسفيرسال معايا تطبيق الترانسفيرسال رايحه اقول لكم يعني بس انا اعرفه ده لو هو اللي هو, هو بندس لو فينا عندنا جوه واحد كنت خلينا واحنا عملناها اكسل بقى ده كان اكسل تو كده دايري اوضاع غريبه في واحده بالورد طلع الشورت واحد واحد, واحد قاعد نازل كده ريكلي كده وقاعد على الباتك مش عارف يقف اصلا اه بقى عامل البريتش واحد مقلوب راسه تحت. ده بقى عمزة ممت. واحد اشكالهم ده واحد خدها اكس في ديفرنت بوسشنز معايا حاله ولادة مختلفة. يعني كل وضع وكل واحد وضع مختلف في ماذا قلت الرحلة برة بيس لفي مونتبل بريجنسي صح مونتبل. يبقى كده عرفتي كده اسمع بيس. كده خلصنا كسابي. لا أتمنى في أي غزب مالبزش مالبوزش أي مخ أي نوع من المبوزش مكتسبات بيس. أي مكان بيس ربنا بدينا على فكرة. ربنا بدينا على فكرة درس بص على كده تفيد جدا جدا بالقصر. ايه بقى القصة؟ بدليل ان احط الكرد في في القدام ودي بقى بلاسنتا من قدامك فبتحط نحط يبقى احنا بقى نطلع بقى ماشي كده ايه هيقولك عارفه شغل مش عايز اشتغل ده انا جاي عشان كلنا عايزين نشتغل ليه إن احنا بص كده كده تبقى في بطننا هيتصلي بيهم غير باكل صح كلنا بنجي على خلي بالك برضو ان ربنا يعني صح كده ما اللي هو, الفروس هو يعني برضه ال في الفانترز الله بص اكل العيش كل حاجه اعتمدي عشان هي واقفه قدامك لكن ما تخضيش في دماغك مش قدام عينيك خليه سيبه ربنا فوق اسعى داوم، صح هو انا اني اسعى ولا يسعى درك النجاح سيبها ربنا هو اللي ييرسقها سيب الريسك بقى ما تحسبهاش ادعي لربك صح ربنا صح ده كده البدايه ال6 هي فوق انا بس كده ادي هنا انا كنت اوريكم المنظر ده ادي كاتر بيبي ده وادي ست بيبلز وادي هنا ادي لا لا بريسيدج بريد ولا حاجه بس انت اتش ستريت فيل ده اللي بيبي قاعد بالصره تمام ده قدامه تعملي بالصره لما هي سته قدامه تعملي بالصره يبقى فين افلوا يبقى ذكرت الحاجة specific في هي الحاجة لو الام كرسي جميل بي عليه قاعد عني. بص الكرسي عامل ازاي سايد ده اسمه ايه المنظر ده هنا ينام ايه ده كترة يوقف كده يبقى يلمع ايه؟ على ايه؟ اضاهر مام يبقى يبقى يبقى يبقى إيه؟ اخر حاجة بس في اليت ايديو باسك بثوينثي برسنت اوكيس اي اي اي تيوليش كده ما جنرال سامع ما سبيسيفيك ايديو بس كل وضع بس, بس. معانا تانية شباب يا جماعة اللي هي قصة. ايه الديفينيشن عبارة عن male position or vertex which the مين عن right؟ نعم؟ طبعا الليفت في في ماي؟ في 20 خش على مين على أيوة بالجريش عايز تاني بيج حلم الثاني يا إما زي ده كده بالفزدة بدل ده مسلس ما هو مسلس إلا تيو بارت دايم فبيبقى فيه فورت وش تيو بارت هو أسهل قط في كبير خلاص بارت المنظر ده اللي اسمه اسمه أنثروبوي اسمه أنثروب أنثروبوي أنثروبوي قابل طويل بس وراء برضو أسرع عشان فيه سكر مؤيلة واسعة من وراء فبقاده الافري يبقى الوراء والمزيزه السغيرة طيب على بقى في د إلا في بس يعني على ساينز على على عندنا ما أشرح؟ نبدأ أول حاجة بي during the pregnancy. Inspection, Inspection, الحامل. هنا لكس خالص. يعني فلات خالص. عندها فلات مش أول ما فلات أنا بصها بطل ده جامد كده انت بتظبطه كده ازاي طب انا يا فندم خليكم بقى الحته بقى الحته كده ايه حلوه كده بقى جامدين اه تلاقي فاد فاد ابدوم حاله ايه ما برايس الجراف ده عندها سترونج ماسلز يبقى البي دي مرن على ال فيرتيكال كارب ده اول شكل اول مطر. معايا كترة؟ طيب البط يعني دكاتره عامله كده يعني بطني كده ليها كنترول ده فلما تلاقي بطنان عامل كده عامله كده وكتوب كده يا عادي كويسه مش معنى كان هي اكسده اجي وعايده لين بالمنظر ده كده يبقى دي اكسده اجي لو رايتها التفلات ادمين خاف ليه عايز بردم على ورا ملمع ورا يعني اكسده بالسير لما تلاقي كده ليها بطني كده دكاتره خلاص كده ده بيبقى دي اكسده اجي ودي معناها مريحه حلو جدا ممكن تلاقي عينا ليها منظر بس شويه بس شويه معايا حاجة كده واسعة كده شوية حتة كده كلها على بعضات حتلاقي العالي ايه بقى المنظرة غريب جدا لا حاجة من هنا كده حاجة من كده كده في ايه؟ في الناس كلها اللي حواليه معايا فانيه بقى العالي بقى ايه؟ معايا كده نعم ما شاء الله لكترة بقى. بصها, بصها. لوحدة الفياء علي كمان. هتلاح ده تتأثر. في التانية لوحدة الفياء علي كترة لوحدة الفياء علي. هتلاح عندها بقش ده اللي هو group of neck. النك. معايه؟ تلاح بقين عندها. كده فيها group صغير كده. ده هو group of نك. معايه لكترة. بقش بقى. عشان خاطر احسان بدري بقى بقى ايه؟ بقى اوامي بقى. ان بقى على زي زي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللعب على الويب ايه السايب بصوا لو احنا عندنا النبيل ده اكسرته انتوا المنظر ده ده عايزين بقى ايه بقى شويه خاله عندي كده كده اه عايزين شويه ايه معانا بقى لو ظهر قدام لو ظهر قدام ايه اللي بيحصل احنا مش هتشوفه وبعدين الناحيه دي بجد ده بتلعب على ووردس الضخله كده بدايه مش اشوف ده ده هنا, هنا. عادي اللي لكي تتخطى بيتخطى على وان سلايد بالطريقه غير بقى ما يكون الضهر ورا القاعده بعد انت كده يكون ضهر ورا يبقى ليه مش هتجنبيه بعد عمال يعمل ايه بيلعب ماتش كول على جنبيه تعالى كده يبقى خلي بالك بال. لو الباك في ورا يبقى اللعبه على الجنبيه بس بيهمه تعالى كده خلي بالك لو جاء ضهره ورا يبقى اللعبه على الجنبيه عشان قادر على جنبيه في ديفيكس على جنبيه تعالى كده يبقى هنا لا والله عزيز مش تحشي اتصحه واضح لا, لا لا مش تحشي على حاجة معال اذا خلق في الاسبكشن اذا كان فلاد ارده منه واجروه وابسريك واللاب على الوجه فيتال موفمينس فيتال موفمينس تبنيه معتالي البلبيشن بقى بكاته يلا يا جماعة البلبيشن عاطين البلبيشن انا مش عاطين عاطين حيثنا فاندال ليبل وفاندال جريب بين في الجريب؟ ما انتعرفهاش الفاندال ليبل اتجادرة مين معاش فاندال ليبل؟ بتجيبه ا بيجيبها بالألنور سايد يعني عنا تبقى كده بيترس كده وده بيسرتك كده معانا كده بين الألنور سايد اوب زا اوب زا ليفت او, أو ليفت هاند وكان في كده في 12 كده. 12 اسبوع عند فين؟ سمس. 24 اسبوع عند طب 36 عند مين؟ ديب سترنف. في دي دي دي في طب بعد تلك سيكس عايبش نطلع تاني خلاص لانه فيه ده افرام فوت الدليل شويه عند 40 طب في عادي جدا 36 عادي, عادي جدا هيو عادي جدا زي 36 خلاص؟ لكن عند 40 ويكس مش هينزل ده ده اسمه مش وضع خاطر هينزل Lecz nie bestiruje się. Już to early correspondence, może, mm. hmm. late jest taka trwa. A zwłaszcza na czacie engagement, ten najlepszy. Ta postać taka. Bardzo taka trwa. El grip buska, el founder ale to idzie, ja niecham do grip. Pachnie, bridge, bridge. To لما احس امبليفاك دريبسات على جانبي الامبليفاث ثبت ناحيه واس ناحيه اثبت ناحيه واس ناحيه انا عندي يبقى على جنبين في لينجز يا ايه في ايه في يعني معنى كده ده كده خلي بالكم اسمها امبليفاك دريبس واحس ناحيه على جانبي الامبليفا عشان الورق على واللي بس على جبين حس هاد في لمس نحتر في لمس ما هذا غي بلاقي على ايه؟ على الجبن. يعني ما له الفرد ماشي مع ريب النور ماشي ماشي ماشي 36 والنور ما هيخش ما مش هيخش بقى هايها هي تاع الفرد الجريب يعني بحسه باندس في الاستراش في بريج أمبلايك الجريب ما هذا أصلاً رجل حس دي ما كان على الجريب ايه بيرت الجريب بقى؟ ومحاطي ده تحت عالالسبس بيروس تحت وحس شوف ايه اللي تحت معانا لتكرة بص طبعا هاي في راس بس بس, بس ده واحدة واحدة نورمال حس كده وبتسماهها ده واحدة جاتة أبنورمال وسبس هي كده كده, دي كده. دي كده. دي كده. دي عاده اشرب القوه بتاعتها البطن كلها مع ضهري اه ده صح انا بحس البايبريت اداب بتعوي راسنا بقى محتاجه ضغط دي البطن لكن انا اللي لما يكون هنا اللي هو انا بحس وضع ده حاجه غير مختلفه خالص عن باي برايتر حاجات صغيره ازايه صغيره دي على كل بول تكون شامه وحتى مش عارف ان أنا امسك الراس من هذا البيت يبرا ساعة شكرا جزيلا نرجو قد استفدتم الله كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب ننت ولا من صالح دعائكم والسلام عليكم الله وبركاته